يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان يا أيها ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم الذي خلقك الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك كلا بل بالدين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 الأبرار لفي نعيم وإن الفدار لفي دحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين